لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود ويا قل الغمر فائت طريق لا تعوقه جبال أو سيدون لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك ما أنسواك أويونا جن نفس من جب سود من سواك يا ترى في لا تود جن من جب سود من ينير القفر إن حل ظلام بلاهي بحب في صورة التعمول لم تر عين ان غيرك لم تر عين غيرك كم تالمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود كم تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود ووعدتني ستاتي عن قريب وتهبني ثقل مجد بالصعود